ونمزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ونمزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمون إلا